يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ كُلًّا مَسْجِدِيُّوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرٌّ وَمَزِينَةٌ مَثَلُ خَرَاجَ لِعِبَادِهِ وَالْقِنْفَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ كُنْ فَصْلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَاِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّكَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ قَالُوا وَأَنْتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم رُّسُلٌ مِّنكُمْ يَكُفُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي فَمَنِ اسْتَطَاعَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 تَفَسِّرُ آيَاتِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُم رُسُلُنَا يَسَوْفَ فَوْنَهُمْ قَالُوا أينما كنت تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا